بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوْ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِنْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّ சனு கி கௌளீல இன்னிஹிய அஷ்டுவீல இன்ன கிண்ணி சவு பௌ வீஸ்மிக் இலயி தவச்சீல رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذوه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اول النعمه ومهلهم قليلا அங்கமா வீவன் அலீம யௌமல் அவுவல் ஜீவனு அக்கல் ஜீவனு கீவம் மஹி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 فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا